يا ای ها الملأ افتونی فی امري ما کنت قاطعة امرا حتما أن تشهدون. قالوا لحن ألو الشديد والأمر إليك والأمر إليك فاضري ماذا ذات تَشْهَدُونَ قَالُوا لَأَحْلُو أُولُو قَوْتٍ والأمر إليك فانظري ماذا تأمري ك إذا دخلوا قريت أنفسك <تصفيق> قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتهم تُم بِمَا يَرْجِعُونَ الْمُرْسَلُونَ اللَّه راحون اي كَبَالَهُ <تصفيق> لَهُ All I have. بِهِ طَبِلَ أَتَقُومَ مِمَّ قَابِكَ وَإِنِّي عَلَيْنَا قَوِيٌّ أَمِينٌ قال <تسجال> الذي <تسجال> عنده علم من الكتاب <تسجال> أنا آتيك به قبل فَلَمَّا مَرَّا وَمُسْتَقْبِلُ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 كنا مسلمين قُلْ نُؤْمِنُ بِالَّذِي نَزَّلَ تَحْتَ فَلَمَّا قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها قصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كان رأتوا خسبتوا لجة وكشفت عنسا قيبا قال إنه طوارير <تصفيق> قالت رب إني ضرمت نفسي وأسلم قيل لك أن قولي الصاح فلما رأيته خاسباً تهول جان سان كان سان تعا سان سلمت مع سليمان صباح، فلما رأنت حسبت نجته وكشفت عن قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَائِرٌ أسلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.